بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله وعلى الله صحيح وعلى بعد قال أن نؤلف رحمه الله تعالى كنيته أبو علي الحسن ابن قاسم المرادي رحمه الله تعالى وهنا القسم الخامس أي من أقسام اللام اللام الفارقة وهي الوقع بعد عين المخففة في نحو إن كانت لكبيرة فارقة بين إن المذكورة الذي هو خفا من الثقيلة وإن النافية فإذا قلت انزل لقائم فإن مخفا من الثقيلة والله من بعدها فارقة هذا مذهب الوسريين هذا مذهب الوسريين عند قولي في حاشية ثلاثة عند يا أساتي بينه إن شاء الله تعالى في حاشية ثلاثة لام الابتداء ولا مبتدا في صدر قول وبعد ان مكسوره وهو صحيح وسلمي وبعد قولي واللام بعدها فارقه اللام الفارقه ولا مراثه بعد ان مخففا بفارقه تسمى بذي القول فاحكمي قال إلى ان قال ان النافيه قال وذهب الكوفيون الى ان ان نافيه واللام بمعنى الا قال زوجتي غيرها هذه اللام لازمه في خبر ان اذا خفيت قلت انما تلزم اذا الغيت ان ولم يكن في الكلام قرينه ما معنى لم يكن في الكلام قرينه تدل على قصد الاثبات هذا معنى قرينة ما معنى ولم يكن في الكلام قرينة تكتب ماذا تدل على قصد الإثبات إذا وجد قرينة تدل على قصد الإثبات ما نحتاج إلا من الفارقة ما مثل ماذا قرينة تدل على الإثبات مثل مقامات المدح فإن المدح لا يمدح إلا بماذا لا يمدح الا بالاشياء الثابته لا يمدح الا بالاثبات اما النفل المحض ليس بمدح، ليس مدح اصلا ليس مدح مثال قرينه الاثبات قول قول الشاعر وان مالكا وإن مالكاً, وان مالكا كانت كثير المعادن وان مالكا كانت كثير المعادن انا بنوبات الضيم من آل مالك وان مالك كانت كرام المعادن وان مالك كانت كرام المعادن هذا خلينا المدح والمدح على ما يدل على الاثبات لان التمدح إنما يكون بالإثبات لا يكون بالنفي والنفي لا يكون مدحا إلا في حالة مخصوصة في لغة العرب كان يكون على سبيل العموم أورد يعني شبهة أورد فرية او تنزيه أو كذا قال فإن, أعمل فإن, فإن اعملت نحو ان زيدا قائم هذه اذا اعملت الاعمال قليلة على انها المخففة من الثقيلة التي تستفيد الهبات أو دل دليل على المراد دل دليل كمقام المدح لم تلزم لعدم الحاجه اليها ومن في مقام المدح وقالوا ايها الطرماح انا ابن الحاشيه واحد وانا ابن اباطل الضيم ابي مالك اينما اين مالك كانت كرام المعادن اينما اين مالك لكانت وعلى وقتله في هذه اللام الفرقه فدعا بقوله الى انها قسم براسه غير غير لام الابتداء غير لام الابتداء من هم الفارسي وعلي وذهب قوم إلى أنها هي لام الابتداء داخل على خبر إن لزمت للفرق هذا تعليل لزمت للفرق وهامد أبس بيه اختاره المالك استدل الشلوبين على أنها لام أخرى بعمل بعمل الفعل قبلها فيها بعدها وغلب بسط الكلام على هذه المسألة غير هذا الموضع قال القسم السادس لام الجواب لام الجواب قال لام الجواب وهي ثلاثة أنواع قواب القسم وجواب لو وجواب لو لا فأما اللام التي هي جواب القسم يفضل خار القبرة الإسمية والفعلية نحن الله لزل قائما. وطال الله لأكيد أن أصنامك وطال لقد أترك الله علينا والأكثر في الماضي ومن مواضع اللام الواقع في قابل القسم اللام المقترنة بلقى بقد فإن إذا وجدت اللام مقترنة بقد فهي ماذا فهي لام موقع في قابل القسم أي لام مقترنة بقد أينما وجدت لقد أينما وقت اللام مقترن بقد فهي لام وقع في قسم هذه قاعدة مضطرجة تناطح بها الجبال. قالت الله لقد أثرك الله علينا قال والأكثر في الماضي المصرف إذا أقع جوابا يخترنه بقدم مع لام وقد يشتغن عن قد وقد يشتغن عن قد فقال قول القيس حلفت لها بالله حلف تفاقر لا لا لا في ماء من حديث ولا صالي والصالي هو المستدفي الذي يصطلع على الجمر واغزو الشتاء بمقعد فحم وابسط من فوقه راحتية الصالي هو الذي يوقد الفحم أو النهر ويجعل يديه ويدفئ قسمه بالحرارة لنام فماء من حديثنا لا صالي قال هم الرقيس قال وذهب قوم إلى أنه لابد لا بد لا لا بد لناموا الشاهد لناموا لناموا بدون قد بدون ما قل لقد ناموا وأنا ذهب قول إلى أنه لا بد في ذلك من قضاء ظاهرة مقدرة وقال ابن عصور الشبيني وقال ابن عصور إن كان الفعل قريبا من زمان الحال أدخلت عليه اللام وقد لأن قد تقربهم من الحال وإن كان بعيدا منه أتيت باللام احدها ومنه قوله لنام هذا تفصيل ولا إشكال في أن لام القسم مغير للام الابتداء وقول صاحبي رص المباني وإذا تأملت هذه اللام فهي لام امتداء ولام التوطيئة غير صحيح غير صحيح لام القسم عين تقع جواب عيش اسبقها قسم اسبقها قسم ظاهرة ومقدرة فليس اللام ابتداء ولا اللام توطي وأما اللام التي هي جواب لو جواب الاولى فياتي ذكرها مع لو ولولا مع لو ولولا طيب هذا هو القسم السادس من أقسام اللام لام الجواب اللامة جمعب طيب قال القسم السابع اللامة الموطئة وهي الداخلة على اداه الشرط في نحو الله لا إن لا أكرمن فإن كان القسم مذكورا لم تلزم وإن كان محدوفا لزمت غالبا نحو لا إن لا يخرجون معهم ما معنى لا إن والله لا نخرج والا لم ته عما يقولون لا مسنا اي والله لا يمسنا وإن, و... وان تغفر لنا وترحمنا لنكوننا اي والله لنكوننا وان لنا وترحمنا لنكوننا. لنكوننا. هي من مقدره في ذلك كله من مقدرة في ذلك في شابه ذلك قال وإنما سميت هذه اللام موطئة لأنها وطأت للجواب وطأت للجواب الشرط ما هذا هد... ما معنى وطأت ما هذا للجواب الشرط وتسمى أيضا المؤذنة ما معنى المؤذنة المعلمة بقسم قال وقولهم إنها موطئ للقسم فيه تجوز وإنما هي موطئ لجواب القسم وهي مؤذنة بوجود قسم موطئ اهل جواب القسم ومؤذنه اي معلمه بتقدم قسم واكثر ما تكون مع ان الشرطيه كما تقدم قد تدخل على غيرها من اداء الشرط عند ذلك غير قراءه غير حقزه الا ما اعتيتكم من كتاب وحكمة لما سيتك من حكس وقال الشاعر لمتى صلحت ليقضين لك صالح لمتى صلحت ليقضين لك صالح ولتكزين إذا جزيت جميلة هذا البيت فيه حكم عظيمة هذا البيت فيه حكم طيبة جدا ويقول لماذا لا ليقضين لك صالحا اي لا يقضي الله لك بما يعني بنفس عملك الصالح ولا تجزين اذا جزيتا جميلا يعني إذا ركع اليك الثواب وقفت بين, بين يدي الله عز وجل الحساب جزاك الله جزاء جميلا هل جزاء الاحسان الا الإحسان هذا بيت جميل لمتى صلحت لا يقضين لك صالح ولا تجزين إذا جزيت جميلة ولا تجزين إذا جزيت جميلة جميلة هذا البيت جدا. قال وذكر وذكر الجن في سر الصناعة أن إذ قد شبهت بئن بيه فأدخلت عليها اللام الموطئة في قول الشاعر غضبت علي لأن شربت بجزة فلا إن غضبت لا أشرب بخروفي غضبت علي لأن شربت بجزة فلا, فلا اذ غضبت لا شربا بخروه طيب عندنا فائدة في حاشية واحد عند قولي وانما سميت هذه اللام موطئة لانها طاقت الجواب في حاشية واحد اللام الموطئة هو لام لا يسموها كما يقال لا يقال لئن خالفت ربك تندمي يقال لَإِنْ خالفت ربك ثَنْدَمِي هذا بيت جميل الحاشية واحد طيب نقرأ كنا ابن جن نعيده وذكر ابن جن في سر الصناعة أنه إذ قد شبهت بإن وادخلت عليها اللامة المواطعة في قول الشاعر غضبت علي لإن سلبت بجزة فلا إن غضبت لأشرب بخروفي يعني باع قزة من صوف شرب بها خمر قال لا غضبت يعني هذه المخاطبة الذي خاطبها قال لا غضبت لا أشرب بخروفي ما بيع قزة صوف بيع خروفة غضبت علي لأن شربت بقزة فلا إن غضبتي لا أشرب بخروفي هذا من التمادي في عيش من التمادي في الباطل <تصفيق> الله سلام قال ديوان عمر بن أبي رميح قال وقد يجاو الشاهل ماذا لا أشربا بخروفي هذه العشربا لا موطينا الجواب لكنها بعد إذ لأن إذ شبهت بعيش بإن أي والله لا أشربا بخروفي قال وقد جاء بلا ان بعدما يغني عن الجواب بعدما يغني عن الجواب يحكم بزياده اللام يحكم ان اللام زائده البيت الاول ليس لعمرو لي قال كسجه الصوف البيت الاول ليس لعمرو لي ابن ابي ربيعه انما البيت الثاني والاول مشاهد المغني ولم يذكر له قائل قال وقد يجعب لأن دعما يغني عن الجواب فيحكم بجاز اللام كقول عمر بن أبي ربيعة ألمن بزينب ان البين قد أفد قل الثواء لإن كان الرحيل غدا هذا عمر بن أبي ربيعة شعراء الهوس من شعراء الهاس أشاهد لين هنا لين كان الرحيل غدا يستغنى عن اللام فيحكم عليها بماذا فيحكم عليها بالزياده وعلى القسم الثامن أي من أقسام اللام لهم التعريف عند من قعل عند من قعل حرف التعريف أحادياً هم تأخرون نسبه إلى سيبويه وذهب الخليل إلى أن حرف التعريف ثنائي وهم وهمزد قد صار لكثرة الاستعمال وهو مذهب ابن كيسان وكان الخليل يسميه أل ولا يقول الألف واللام واختار هذا القول بن مالك واختار هذا القول ابن مالك ونقل ابن مالك عن سيبويه أن حرف التعريف عنده ثنائي ولكن همزة أمزورص بها في الوضع ما معنى في الوضع ما معنى معتدم بها في الوضع أي معتبر بها في الاستعمال العربي هذا تكتب ما معنى معتدم بها في الوضع معتبر بها في الاستعمال العربي تكتب هذا معتبر بها في الاستعمال العربي مختبر بها في الاستعمال العربي قال كما يعتد بهمزه استمع نحوها لماذا يعتد بها قال مثلا استمع هذا ماذا هذا ماضي ايش خماسي فتعد الهمزه من الخمسه تعد همزة الوصل من احرف الماضي الخمسه قال كما يعتد بهمزة الوصل يعني خامسة أو سادسة قال ونحنين قال هو خماسي قلت وهو صريح كلام سيبويه لأنه عدى حرب التعريف في الحروف الثنائية وسيأت الكلام على حرب التعريف في حروف إن شاء الله تعالى وإنما أخرت الكلام عليه لأن المختار عندي مذهب سيبويه أنه حرف إيش ثنائي فهذه جملة أقسام اللام على سبيل الاختصار والله الموفق بهذا نكون انتهينا من أي درس من درس اللام من درس اللام وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى نأخذ درس الميم.